بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شفقت وأذنت لربها وحقت وإذا وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت يا أكادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يتيرا 118. وينطلب إلى أهله كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في إنه ظن أن لن يحرور بلى إن ربه كان به بصير فلا أُقْسِمُ بالشفق والليل وما وسق والقمر إِذَا اتسق لتركبن طبقا عن طبق أما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين فهو يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرون